يا ابو انت يا سيفك انت يا كل كل غنا سيفك ما حيلك <مع حيليه> انت يا عبا الشمع روحي حبت حبت الاسمك, حبت الاسمك تراها انت يا عبا الشمع وضوت <متصفح> حبت اسمك حبت بس بس مات المحب ينبض بحبك يضل هذا القلب انت يا عباس بس مات المحب ينبض بحبك يضل هذا القلب انت للمركب شراح اقولها بكل قناعه يا بضير <تصحكي> القير <تصحكي> شفك هذا نسيتك ما حلي الغير كفك هذا سيفك ما حلى انت يا عبا صغير ومرجله الغير كفك هذا سيفك ما حلى انت يا عبا صغير ومرجله الغير كفك هذا سيفك ما حلى لا جت علي كل شجاع يا مفضي اقول حي وكل يا مفضي هذا سيفك ما حله غير شفك هذا سيفك ما حله شي فاضل وشي ملاقنا عليه شي مثل ما يعلى جودك شي مثل كرار بي شي يتحمل يا ابو فاضل وشي ملاقنا عليه ما يعلى جودك كرم مخلص وشجاع بحضرتك طرفرف باخلص رايد جفوتك كرم مخلص وشجاع بحضرتك طرفرف باخلص رايد جفوتك رايتك بهالشفعه فضلي اقول هي كل قناعه فضلي شفك هاي سيفك ما حله الغير كفك هذا سيفك ما حل انت يا عباس غير مرجله سيفك ما حل انت يا عباس غير مرجله الغير كفك هذا سيفك ما حل لا قاتلي كل شجاع يا ابو فاضل هي وكل غناء الغير كفك هذا سيفك ما حل الغير تشفك هذا سيفك ما حلى صورة العباس ثور مقطر بشرف وكرامه بشرب من الصمد بالحرب حامل الحرب حامل حسامه حامل حسامه صورة العباس ثور مقطر بشرف وكرامه بشرب كرامة هلورات من الصويد بالحرب حامل حسامي حامل حسامي انت يا عباس كرر الحرب تشبه الحيدر حبيبي من تطب انت يا عباس كرر الحرب تشبه الحيدر حبيبي من تطب انت يالسيفك فضح اقول هي وكل قناعه يا مفاضي الغير كفك هذا سيفك ما حلي. الغير كفك هذا سيفك ما حلي. انت يا عبا صغير مرجله الغير كفك هذا سيفك ما حل انت يا عبا صغير مرجله الغير كفك هذا سيفك ما حل لا جالي كل شجاع يا ابو فاضل اقولها وكل غناء يا ابو فاضل هذا سيفك ما حلى الغير الموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسه الوائل الحسيني